ريت منحملنا معنوح، إنه كان عبدا شرّا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا في نف الارض مرتين ولا تعلن علوًا كبيرًا فإذا جاء وعدؤهم بعثنا عليكم إبادة لنا قوم بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعد دم مفجولا، ثم ردنا لكم رجعة عليهم، وأمددناكم بأموال وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأهل سِيكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْآخِرَةِ يَنْسَوْنَ عُذْرُهُمْ وَلِيَدْعُولَ سِدَّةَ كَمَا دَقَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَّوَّ مَا عَلَوْتَ تَبْيِرَا أَسَ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ نُعْتُ مُعْدِنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ نَمَلِ الْكَافِرِينَ حَصِيرَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّهُمْ لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير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 وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضدا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاهما من منشورا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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أَنَّ أَمَرْنَا مُرَّةً فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْنِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدٍ وَكَفَأَبِ رَبَّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَدِلَ تَعَدَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَأْ لِمَنْ نُرِيدُكُمْ مَجَالَنَا لَهُ ما يطلعها مذموم مذكورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور فاضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقذولا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 وقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفر لهما جناحا ذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إلَّا تَنُونَ صالحينَ فإنَّهُ كَانَ للأوَابِنَ وَالْأُورَى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 وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِغَيْرِ رَحْمَةٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ رَبِّكَ تُرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلون أولادكم خشية إملاك نحن نرزقهم وإياكم إن إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا نفساً التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرب بالقد إنه كان منصوراً ولا تقرضوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدته وأوهوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 يا ذنهم وقرأ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به. يستمعون إليك وإذهم نجوا وإذهم نجوا إذ يقول الضالون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا. وَمَنْ كَلَّفَ ضَعْفًا لَكَلَّ أَمْثَالُ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَمُنْفَثًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أو حجارة أو حديد أو خلق مما يكفر في صدوركم، فسيقولون ما يعيدون كل الذي فطركم أول من فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هم قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا به إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً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 كَانَ صَمُودٌ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلَا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إن عذاب ربك كان محزوراً وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو عذبوها عذابا شديداً كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطْئِنَ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 قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاؤكم وَاسْتَبْذِذْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَأَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ جَيْطَ عَنِ اللهِ مُرَا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا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 أم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الرئيس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 أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كذوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا اتخذوك خليلا وَلَوْلَا انْثَبَتْنَاكَ لَقَدِكْتَ تَوْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ وَضَعًا فَالْحَيَاةُ وَضَعٌ فَالْمَمَاتُ مَا لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا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 ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لذنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فَتَهَجَّدْ بِهِ نافلة لك عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُرَّ عِبَادِ إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ وَأَرْضُوا بِذِكْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وأنا أبي جانبه وإذا مسه الشر كان يؤسأ قل كل عَمَّنْ عَلَا شَاكِلَتُهُ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 وَمَن يُضْلِلِ الْفَنَنَ تَجِدْ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُوهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا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 وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أولئك من الذين آمنوا إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم يخرعون للأذقان سُجدة ويقولون سبحان ربنا إن نَوَعَدْ رَبِّنَا لَمَفْعُولٌ وَيَخْرُونَ الْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ دُعُ اللَّهَ أَوْدِعُ الرَّحْمَنَ أَيَمَ مَا تَدَعُ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا